بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور عن ومن سيئات عمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل لهم ويضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الإجابة عن سؤال ما يخرج به المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتد. قال الشيخ البراك حفظه الله فجمع ثلاثة أمور: الأول ما يضد الإقرار بالشهادتين. نتقدم الكلام عليها ثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين ما يناقض الاقرار انه يرفض لفظ الشهادتين يرجع طبعا لا ابتداء عن الكافر بيرفضهم فيصير بذلك الكافرة والمسلم اذا عاد فرفضهم صار بذلك مرتد انه يجحد الشهادتين أو إحداهما تكذيبا أو شكا أو, أو, أو, أو, أو إبانا واستكبارا لا يهم كل ذا حيؤدي حيكون كفر الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين بمعنى انه يظل مقر باللظ هو يقول لا إله إلا الله وبعدين يجحد معناه أو بعض معانيه وهذا و النوع الثاني أسمه إلى أنواع يعني الابتداء أنا بيتكلم على ثلاثة أنواع من الردة ما يناقض الاقرار بالشهادتين ده نوع النوع الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين بمعنى ان يكون الإنسان ما يقر بالشهادتين من حيث الإجمال ويناقض أحد بعض التفاصيل مناقضة صريحة أنه أيضا يكذب فيها أو يأبى أو يستكبر كما الثالث قال ما يلزم منه لزوما ظاهرا ويدل دلاله ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين دول الثلاث انواع النوع الثاني فيه تفصيل لثلاثه ما النوع الاول وخدنا اول تفصيل في النوع الثاني النوع الثاني اللي هو ان ياتي ما يناقض حقيقه الشهادتين قسمه الى ما يناقض حقيقه شهاده ان لا اله الا الله بقسم وما يناقض حقيقه شهاده ان محمد رسول الله بقسم وما يناقضهما معا قسم الثالث يبقى عندنا 3 بس منهم نوع منقسم الى 3 يبقى احنا كنا بنتكلم فيما يناقض حقيقه الشهادتين القسم الاول النوع الاول منه ما يناقض حقيقه شهدا لا اله الا الله وتقدم ذكر النوع الثاني من القسم الثاني القسم الثاني اللي ما يناقض حقيقه الشهادتين النوع الثاني منه ما يناقض حقيقه شهاده ان محمدا رسول الله فإذا ناقد ذلك بأن ولم يقر بأن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى ودين الحق وأنه خاتم النبيين وأنه الصادق المصدوق في كل ما أخبر به وأن هديه صلى الله عليه وسلم خير الهد وأن الإيمان به وطاعته ومحبته واتباعه واجب على كل أحد كفر هنا في تقديم تأخير واضح إن لم يقر بذلك فا يكون هذا يكون يكون كفر العبد وجملة ما يناقض حقيقة شهد أن محمد رسول الله أمور جحد رسالته صلى الله عليه وسلم وهنا حط ذف جحد الحقيقة مع أن يعني ظاهر في جهد الإقرار لأنه هيجي يقول ايه ما هو الإقرار ده كأنه دي درجة مبدئية وكل ما قيل في, في جهد الإقرار ممكن يجي معنا في جهد إيه الحقيقة لأن شبتنا محمد رسول الله أول معنيها المعنى المجمل اللي احنا سميناه الإقرار لكن لها تفصيل أكثر أو يتصور أحيانا أن حد يعني يجمع بين الاقرار وبين نفي وفي آن واحد بيقع مش كل الناس عقلاء يعني بعض احيانا يجي يسأل في مذاهب الباطل ويقول طب فهمنا هم هم الناس ارتضوا نفسهم كده زي في دروس النصارى دايما بآخر الدرس ييجي سؤال في حد عايزنا نوصل مع أنهم فهموا ما هو لو كان هي حاجة مفهومة غاية ما هنالك بنحكي اللي الناس قالوه وفي الاخر لازم يبقى فيه نقاط تعارض وتضاد لانه بطل من الأمور الامور اللي المضحكه في ذلك ان بولس مؤسس مؤسس الديانة النصرانية المحرفه وهو الاخر كان ودي احدى رسائله المدرجه عندهم في فيما يسمونه الكتاب المقدس اللي بيعتبروها وحي من الروح القدس فهو في رسالته إلى بعض أتباعه بيعيب عليهم انهم امراضوا يناقشوا الناس بالعقل فبيقول لهم ان, ان هذا الدين يعني قائم على نفي حكمة الحكماء وفهم الفهماء وانه إذا قيل لكم ان هذا غباء قولوا لهم غباء الله أفضل من حكمة البشر وإذا قيل لكم أن هذا جهل فقولوا لهم أن جهل الله أفضل من علم البشر فده يعني رجل صريح جدا مع نفسه فأنت ما تحاولش بعد كده عشان تجي تفهم كلامه هو ما حاولش يخلي كلامه في حكمة عشان أنت لكن غاية ما هنالك بتقول لهم قالوا إيه يعني يحصل وأنت بتحكي أقوال الباطل إنها يبقى لابد حتلاقي نقاط عارض أصحابها يا ما خدوش بالهم بالهم وقالوا يعني كما يقول بولس تعالى الله عما يكون علوان كبير غباء الله أفضل من حكمة البشر يعني قال الكلام اللي هو بيقوله غباء لكن هو من عند الله ليه من عند الله ده بقى موضوع ثاني يعني انت مضطر تصدقه ان هذا مع كونه غباء انه هو من عند الله وبالتالي اللي أنت بتقوله حكمة لكن حكمة البشر فهو عنده إن ك في حد زعمي أن غباء الله أفضل من حكمة البشر فده هتلاقيه في حاجات كتير فهنا احنا بن بن بنذكر من جملة النواقد اللي ترجع إلى الحقيقة جهد رسالتي صلى الله عليه وسلم أو تجذيبي أو الشك في صفقي وذا في الواقع نقد للاقرار اما ان هو تكرار باعتبار ان الاقرار هو اول ما اول معاني الشهادتين أو أنه ممكن يوجد واحد يقول الشهادتين وينقد حتى هذا المعنى الاجمالي المباشر جدا من ذلك جحد ختمه للنبوة دي بقى موجوده فعلا عند القضينيه والبهائيه وغيرهم ومن قبل عند أتباع مدعي النبوة وسيدهم الكذاب وغيره أنهم يقولوا بالفعل لا إله الله محمد رسول الله وبعدين يقولوا ولكنه لا يستخدم النبي يقولوا طيب إنت إذ أقريت إن هو رسول الله فهو أخبر بالدليل القاطع في القرآن بما أوحى إليه ربه ولكن رسول الله ختم النبيين وفي الأحاديث المشهورة المستفيضه بأنه خاتم النبيين فمن أقر بنبوة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر سيعود إيه؟ إلى تكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى هذا كفر من باب جحد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الـ الـ الـ كل ما يدرج تحت هذا الباب من حيث المبدأ يتصور فيه الجهل وإذا تصور الجهل يحتاج إلى أقامة حج لكن تصور الجهل مش معناه وجوده في كل زمان ومكان يعني يتصور أن يوجد مسلم شهد وجوب الصلاة لكن مش معنى تصور حدوث ذلك ان كل من جحد وجوب الصلاة نقوله معذور بجهل لا لأنه يتصور وجود من يجهل وهذا لا ينفي وجود من قامت علي الحج على أين التفاصيل دي اللي هي راجعة إلى حقيقة الشهادتين من أنكر شيئا منها أو وقع فيما ينقض شيئا منها إن تصور وجود جهل أو تأويل عنده احتاج العمر إلى إقامة حج قبل تكفيري وإن لم يتصور كفر من ساعة يبقى مسألة لكن عموما مما هو متفق عليه من أهل العلم أن الاقرار بنبوة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع وهذه من الأمور المشهورة المعلومة التي لا يكاد يتصور الجهل بها إلا فيما نظر فإن تصور احتاج الأمر إليه إلى اقامه حج وإقامة الحجه في كل مسألة بحسبها بمعنى في مسائل ظاهرة جدا لو تصورنا ان حد ما يعرفهاش فقد تكون اقامه الحجه هي تلاوه الايه عليه وفي مسائل زي مسائل البدع المعتزله وغيرهم فيها اخذ ورد وشبهات قد يصل الأمر فيها انه بعد المناظره ما نمتنع عن تكفيرهم ولكن أمرهم إلى الله أكيد اللي منهم فهم وجحد الله أعلم به فهو كافر عند الله لكن بالنسبة لنا ابن تيمية رحمه الله لما نظر المعتذل قال لم لو اني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي يرجوها بعد بعد المناظرة ليه لأن عندهم شوهات ما أضرش بعد المناظره يقول إنهم كابروا وعاندوا فيستحق ان احنا نحكم عليهم ظاهرا بالكفر مع انه من كان كذلك في الباطن فشان شان من اظهر الاسلام ابتداء وهو ايه وهو كافر في البطن فمما يدخل في النواقض هنا جحد ختمه للنبوه او دعوى النبوه بعده صلى الله عليه وسلم يعني هنا واحد يقول هو ليس من النبيين طب ممكن يجي نبي تاني يقول اه بس مجاش ده كفر يعني يقول انه يتصور مجيء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما ده في حد ذاته كفر الثاني انه هو, هو يدعي النبوة ودي اغلب أو أن يصدق مدعيه يعني مش مجرد يقوله أنه ليس خاتم النبي بل وجاء بعده فلان أو فلان أو الشك في كذبه أي في كذب المدعي بمعنى دام انت عندك يقين بالقرآن يبقى يقين بختم النبوة يبقى لما حد يدعي النبوة من غير ما نسمعه ولا نشوفه نوقن بإيه الكذب. والشك في, ك... في كونه قد يكون صادقا يساوي الشك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يكون كاذبا او في القران من ذلك ايضا جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اعتقد انه رسول العرب خاصه او دعوى ذلك أو أن اليهود والنصارى لا يجب عليهم اتباعه أو أن أحدا يسعاه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية ونحوه. الحاجات دي اللي يأتي بالإقرار مقترم بالأمر ده هيبقى كافر أصلي يعني اللي يقول أشهد عن لا, لا لا نحن رسول الله وما يسيب لنا وما يسيب لنا من قبل ما نحكم بإسلامه يضيف إليها يضيف إليها أي قيد من دول يبقى ده كافر أصل اللي يقول الشهادتين ويدخل في الإسلام ثم يذكر أي اعتقاد من دول يبقى مرتد ولو ادعى أن ذلك كان اعتقاده منذ اللحظة الأولى لم تقبل دعوه مع انه قد يكون كذلك ايضا كل الامور بنجريها على الإيه؟ على الظاهر والله عز وجل اعلم بالسرائر لو واحد يهودي او نصراني بل على الراجح كل الكفار بما عدا المرتدين تقبل منهم الجزئ فلما ينطق الشهادتين ويدخل في الاسلام وبعدين يقول انه عقيدته ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الى العرب خاص مع انه يظل على اسلامه فيما يظن يعني هو يقول هو متبع وما زال مسلم لكن رايه إن هو مسلم لانه عربي مثلا وانه يرى ان له ده دي رده والمرتد ليس امامه اما الرجوع للاسلام واما القتل فان ادعى يقول إن هو كان على العقيده دي قبل ان يسلم وبالتالي يريد أن يعود إلى سيراته الأولى لا يقبل منه ذلك لا إذا كان هو كافر ملته اللي هو معروف بها ليس فيها الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا أقر جعل ذلك منه إسلاما ولم يستفصل، فإذا ادعى بعد ذلك إنه إنه عقيدة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة صار ذلك رد، وإن ادعى أن هذا هذه كانت عقيدته منذ اليوم الأول للإسلام، أما الكافر ون لما يطبح المثال بقى لو إيه لا الكافر اللي بينكر وجود الله تبارك تعالى أو بينكر وحدانيته وبعدين جاء للمسلمين وقال لهم لا اله الا الله يبقى دي علامه على انخلاعه من دينه ودخوله في الايه في الاسلام فيقبل ذلك منهم وبعدين لو قال ولكن يقول ان هو يقر لا اله الا الله ولكن لا يقر بان محمد رسول الله نعتبر دي رده لان شهادته لا اله الا الله بالنسبه له كانت انخلاع من دين ودخول في الايه في الاسلام ولم يظهر وقتها التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم فصار مسلما فإذا أظهر التكذيب عملنا حكم التكذيب ده من وقت إظهاره وإن ادعى أن تكذيبه ده قديم نفس الأمر لو أنه ملته اللي هو عليها فيها أن محمد رسول الله ولكنه ليس انتقل من كفر إلى كفر وجاي يسلم هنقول له ما انت دينك البهائي في الاقرار بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم فاحنا مش عايزين منك الشهادتين فقط بل والتبرؤ من البهائيه اللي ابرز صور كفرها ايه ادعاء وجود نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فاذا البهائي اللي هو ما كانش في يوم من الايام مسلم لما ييجي يسلم وحيعمل المكفر كافر أصلي وهو بهائي غير البهائي اللي كان مسلم إما بالنطق بالشهادتين أو الولادة الابوين مسلمين يبقى لما, يبقى لما ينتقل إلى البهائية حيبقى مرتد لكن البهائي اللي ما كانش في يوم الأيام مسلم ولا ولد الابوين مسلمين كان مثلا نصراني وبعدين بقى بهائي ما زال كافر أصلي لما ييجي يسلم حنقوله تنطق الشهادتين وت... و... وتضيف إليهم تحديدا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وتكفر بالبهائي وبرضو البهائي إذا ارتد ما حنستتيبه طب توبته أنه يمشي ينطق الشهادتين بينطقهم وهو بهاء حتى البهاء المرتد اللي هو كان في يوم الأيام مسلم لأنه نطق الشهادتين قبل ذلك دون أن يضيف إليهم عاخيرة البهائية أو ولد العباين مسلمين لما يبقى بهائع يبقى كافر مرتد وفي كده الأحوال البهاء اللي جاي يدخل الإسلام لن يقبل منه مجرد الشهادتين لازم يضيف بها إيه الكفر بكل دين يخالف دين الإسلام بل يفضل التصريح بسبب كفره القديم يبقى يصرح بان محمد صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ خاتم النبيين يبقى هنا لما بنيجي نتكلم في ان من النواقض جهد عموم رسالتي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك دي لو نشا لو في كافر اصلي ما دخلش في الاسلام خالص وجاي يقول الشهادتين ومعها الكلام ده يفضل كافر اصلي نقول له هذا ليس اسلاما ويفضل حكمه انه إيه؟ انه كافر اصلي اللي كان لا يظهر شيء من ذلك وكان دينه الأصلي المعروف عنه ما فيهوش الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء نطق الشهادتين يعتبر ذلك منه اسلاما فإذا أظهر بعد ذلك جهد عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك يكون مرتد لما يجي يتوب زيه زي البهائي المرتد زيه زي البهائي اللي ما كانتش فيهم الايام مسلم توبتهم واحدة، لكن لو ما تمشي بعدها الفرق، الكافر الأصلي إن كان يهودي أو نصراني تقبل منه الجزية بالإجماع، وإن كان غير ذلك بس كافر أصلي يبقى عندنا اليهودي والنصراني تقبل منه الجزية بالإجماع، المرتد لا تقبل منه الجزية بالإجماع، واللي هو لا يهودي ولا نصراني ولا مرتد في خلاف. سائر الكفار سوى الأنواع التلاتة دي اليهود والنصرى والمرتدين والراجح قبول الجزية منهم ده مذهب أبي حنيفة ومالك طبعا المشهور مذهب الشفعي وأحمد اللي فيه من الجزية لا تأخذ إلا من إيه من أهل الكتاب آه على أين فيبقى أن المرتد هو أسوأ أنواع الكفار لأنه لا تأخذ منه الجزية بالإيه بالاجماع اللي بينطق الشهادتين ومعاهم شيء كفري زي كده يظل كافر اصلا اول ما جه ينطق بهم راح قال ان هو اقر لنا بالشهادتين ولكن آه يا شيخ لا لا لا رسول الله ولكن الى العرب خاص حتى لو هو عربي وقال انه حيدخل في الاسلام لانه عربي بس عقدته إنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العرب خاص يكفر يبقى يظل بذلك كافرا لا يعد ذلك منه دخول في الإيه في الإسلام يبقى جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه رسول العرب خاص ودي دعوة اضطر بعض أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى, إلى القول بها يعني لأنهم لم يتمكنوا من تكذيبه ان الكفار انواع يعني حسب في كفار عندهم درجه من الوقاحه والفجاقه انه يقدر يدعي اي ادعاء وفي كافر يعني زي الوليد بن المغيره قالوا له قول على القران حاجه خجل من نفسه هو راجل بيحترم سمعته وهو هو كافر آه بس مش عايز يتقال عليه بعد كده انه ما ما يعرفش يميز بين كلام بين اقوال الصحراء وبين حاجه زي القران فما كانش عايز يقول احتراما لخبرته في فهكذا ففي بعض اهل الكتاب كما حدث مع اليهوديين اللذين يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف فقبل يديه ورجليه وقال مشان انك رسول الله فقال ما يمنعكما أن تتبعاني قال ان الله قد عهد الى داود انه لا يتل من نسله نبي فنحن ننتظر قال كذبتما عدو الله دون ايه كفار اصليين لكن لو دخلوا في الاسلام بعدين قالوا كده بأيه مرتدين فده قول كان موجود ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول العربي خاصة أو أن اليهود والنصارى لا يجب عليهم اتباع وده قول موجود دلوقتي يعني أن اليهود والنصارى أو النصارى على وجه الخصوص يعني يتلونون بعدة ألوان يعني في وقت من الأوقات كان الفاتيكان بينشر تعريف بالإسلام في مجلاته قبل ما تبقى الدنيا قارئة صغيرة كما يقولون فكان بيقول دول بيعبدوا القمر است يعني على أساس أن الحروب الصليبية كان النصارى متخذين شعار الصليب فقيل إن شعار المسلمين أمامهم الهلال فقالوا دول بيعبدوا القمر وكان هو ذا الكلام اللي بيتقال أنهم وثنيين يعبدون القمر لغاية ما الدنيا تفتحت على بعض اضطر يقول كلام تاني في وجه الثورة العلمانية في أوروبا اللي بلغت قمة تطرفها في الشيوعية كان الفاتكان بيغازل المسلمين ويستخدم لفظ أديان التوحيد الثلاثة وده جزء من العقيدة النصرانية المحرفة اللي قادها بولس كما ذكرنا وإن شاء الله يعني سنفرد في الدروس النصرانية. يعني وقت واسع لدراسة شخصية بولس لكي ندرك تماما كيف حرفها بولس بيحكي عن نفسه يعني فعلا وقولا قولا في رسالته لاعتقاده بيقول لهم إن هو يظهر نفسه أمام اليهود بأنه يهودي ومع اتباع السريعة بانه متابع للسريعة ومع غير اتباع السريعة بانه غير, غير متابع للسريعة الى غير ذلك فهو رجل في غاية التلون وتم له مأرض هو في النهاية له غرض وحيد ان الناس تؤمن بالمسيح تؤمن بي ازاي وعلى اي هيئة ما كانشفرق معاه مطلقا يعني المهم ان هو يكون صاحب دعوه عريضة وكان بيقدم الدين لكل ناس بلغة وهو نفسه لم يعني يقف موقف واضح وصريح في أي وقت بل أنه كان بيقول لما جيهم يحك اليهود يحكموه وكان اليهود قسمين قسم اللي هم الكتبة والفرسيون فنادى في المجلس التحكيم على الفريسيين بأنه فريسي ابن فريسي عشان كده الكتب عايزين يحكموه فنجأ من المحاكمة لما جئهم الرومان يسلبوه قال لهم انا روماني ف وما يهمش عنده العقيدة مطلقا فدي وده متشرف في, في عقيدة النصارى إلى يوم نهام وبالتالي لو المصلح انهم يقولوا ان دين المسلمين حق بيقولوا والفاتيكان قال كده في مرحلة من المراحل والكنيسة الشرقية قالت كده في مرحلة من المراحل بس عمرهم ما يصلوا إلى درجة أنه يلزم النصارى التباع يعني أقصى عنده مساحة كبيرة من, ال... من أول أنه هو يقول أن دين المسلمين باطل وكذب إلى غير ذلك وده عقدتهم الحقيقية أو يعني وإلى درجة أنه هو يقول حق ولكن لا يلزم النصارى طب لماذا لا يلزم النصارى التباع عما يقول أنه رسول العرب خاصة وإن كان دا كتكتيك في الوقت في العصور اللي الإسلام ملأ فيها الكرة الأرضية ودخلت فيه شعوب كتير ما بيستخدمهوش فلما بيحبوا يخففوا الوطأة المواجهة مع الإسلام يقولوا إن الإسلام حق ولكن النصارى عندهم ما هو اولى منه وما هو أفضل تقول لهم إيه الأفضل ده قالنا ذلك بولس قال ان غباء الرب والعياذ بالله افضل من حكمه البشر هو ده الافضل اقول لك ان النصارى اطلعوا على سر حكمه الرب لا يعني ده بعد التعديل الا ان هو بولس قالها كده بصريح العبارة غباء الرب أفضل من حكمه البشر وجهل الرب أفضل من علم البشر ده عند بولس النصارى بعد كده ما بييجوا يدافعوا عن استمرارهم على دينهم لما يحب يتقمص دور انه يقول على الإسلام المحق ولكن في ذات الوقت يتمسك بدينه لأن النصارى اطلعوا على أسرار حكمة الرب بما يجعلهم لا يرضون بها بديل الحكمة دي اللي كما ذكرنا بولس مسميها غباء هو طبعا بلا شك غباء وهو وغباء اتباعه فيوجد هذا الكلام وقد وقائل ذلك كافر بالإجماع لو قال وهو حال كفره لا يعد ذلك منه دخول في الإسلام اللي يدخل في الإسلام وبعدين بعد ما يدخل يقوله يبقى مرتد يبقى هنا هو بيقول اللي يقول أنه رسول العرب خاصة أو يقول أن اليهودة نصرى لها يلزمهم اتباعه هذا <تصفيق> كلام يكاد يكاد يصرح به دعاة وحوار الأديان كلام في غاية الخطورة قد لا يصل إلى هذا التصريح ولكن في النهاية تجد الاعلانات اللي بتالي هذه المؤتمرات إن على أصحاب الديانات السماوية أن يوجهوا جهودهم لدعوة الوثنيين فمفهوم المخالفة إنك ما تدعوش اليهودي ولا النصراني ولا اليهودي والنصراني يدعوك مع أن واقع الأمر إنهم بيدعوا المسلمين يعني الكلام ده في حد ذاته في غاية الخطورة ولو صرح كفر لو صرح بمفهوم المخالفة الذي تتضمنته هذه العبارات أما من جهة التطبيق فالنصارى لا عهد لهم ولا ذمة هو بولس معلمهم كثير واليهود من الأول عندهم ان كل الناس حمير شعب الله المختار أو كلاب شعب الله المختار فما فيش يعني دي مسألة مفروغ منها والنصارى على الأقل فيما يتعلق ضداب الانتصار لعقيدتهم هذا هو ديدنهم والواضع لهم هذه العقيدة علمهم كذا يقولوا عند الرومان أنهم رومانيين يقولوا عند اليهود أنهم يهود واليهود لو فرقتين عند كل فرقة يقولوا أنه هو تابع لما ومن هذا الباب اشتكولوا من الامم الأخرى اللي هو بدأوا يدعو اللي هما الروم يعني يهابون الختان فرأ راح لغلهم الختان وهكذا فيعني سواء على يعني العقيدة أو الشريعة كل شيء عنده قابل للتفاوض من أجل الحصول على مكاسب ايه هي المكاسب مكاسب رجل الدعوة ان دعوته تنتشر لكن هو بولس اختزل دعوته في أن يؤمن الناس بالمسيح على أي وجه كان وبالتالي اخترع لهم مسيح وثني لأنه يأس من اليهود يؤمنوا به وهو فشل في دعوته في أوساط اليهود في فلسطين ذاتها وفي كل المدن الأوروبية اللي هو زرها فبولوس لما زر المدن الأوروبية كان بيزور المدن الأوروبية اللي فيها تجمعات يهودية فهو كان دعوته لليهود اولا ولكنه فشل في دعوة اليهود هو بيصرح ان الرب أرسله إلى اليهود ولكن اذ رفضوا هدية الرب فسوف يتوجه بها إلى الأمم الأخرى يبقى كده من تلقاء نفسه هو يعني وهكذا فالمقصود فال ال ال ان النصارى ممكن فعلا في بعض الأحيان يلجأوا لمسألة حوار الأديان وممكن يقولوا كلام ظاهره أن دين المسلمين حق ولكن حيبقى خط الدفاع الأخير عندهم أن الدين النصارى أفضل منه والافضليه في السر الذي لا يدرك بالعقل بل يدرك بالغباء كما يقرونهم لكن على أي حال حيددعو ذلك وهذا الادعاء قابل للنسخ والتحويل والتحريف تلقائيا عندما تتغير الظروف أو أثناء والظروف قائمة كما في ما تم مؤخرا مما أحد مؤتمرات حوار الأديان مع أن بلاد المسلمين بما في ذلك البلاد التي لم تشهد قط جهود تنصير قبل ذلك السعودية مثلا بتشهد الآن ان متنصرين يعلنوا عن نفسهم و يعني مؤخرا اللي كان هناك شاب هناك اعلم تنصره وتم القبض عليه ثم افرج عنه قبل مؤتمر حوار الاديان بيوم ثم أعيد القبض عليه ثم أفرج عنه ثانية في الأيام الماضية مؤتمر حوار الأديان اللي بيقول نوجه جهودنا ضد الوثنيين ده بيحاول يوجد تنصير في قلب شعوب ما فيهاش نصرة مطلقا بل لم تعرف قط ذلك فالجهود التنصير مستمرة على قدم وساق مع أنه الكلام المعلن أنه ممكن كلام يفهم منه انهم يرون ان دين المسلمين حق كما ان دينهم حق او انه دينهم اعلى شانا منهم احي لهم هي الاخرى منها مثلا اللي أن يقول انه لا يقطع بدخول غير النصارى النار مع ان ده مخالف ل... ل... ل... لكلام بولس اللي بيؤكد على ان كل من لم يدخل في ملكوت الرب سوف يعني يحرق أو غير ذلك لكن هم كدعوه احنا الأمر لا ندري ما الذي منع الناس من الايمان فلن نحكم عليه فده نوع من انواع المداهنه على أي حال الدعوه دي احنا هنا بنتكلم في يعني ما يخرج به المسلم من الاسلام لو أن مسلما أقر بشيء من ذلك، بأن يسع أحد إن ذيانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو عامة باستثناء اليهود والنصارى، إنه حاممها مش العرب بس لا ده كل الدنيا بس اليهود والنصارى بوسعون يبقوا على دينهم كل هذا من الكفر والعدول. أو أيضا مما يدخل في ذلك أن يعتقد أن أحد يسعى للخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية ونحوهما الصوفية القائلين بتقسيم الدين إلى حقيقة والشريعة أو القائلين بسقوط التكاليف كل هذه الأقوال كفر كما ذكرنا الأمور المذكورة في هذا الباب تحتمل الجهل بها واحتمال الجهل بها مش معناه ان كل الدنيا تجهل به لا وارد يكون في بلد معين او زمن معين او مكان معين يقال ان هذا مما من المعلوم من الدين بالضرور ويتصور يبقى تصور الجهل نادر يبقى الاصل ان الحجة بذلك قائمة على كل احد والاستثناء انه يوجد حد يجهله فاذا وجد هذا الجاهل لم يكفر حتى تقام عليه الحج ذا كان كفاته الشيخ تيميه في الصوفية القائلين بسقوط التكاليف قال هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يتعبدون بشرع منسوخ وهؤلاء لا يتعبدون بشرع اصلا ثم قال ومع أنه لو تصور وجود أحد من المسلمين لم يبلغه قط خلاف ذلك لم يمكن تكفيره حتى تقام عليه الحجة وكنت كثيرا ما استدل على هذا الاصل بحديث الرجل الذي ضر نفسه يبقى اذا الامور ديت بنقول يتصور فيها الجهل بس بنقول ان كل الناس جهله بها بل ان بعضها قد يكون في بعض الازمنه والامكنه مما صار في هذا الزمان وذلك كان معلومنا الدين بالضرورة فكل من تكلم بهذا الكلام يكفر من ساعة فإن كان الـ الـ يتصور إن ده مش معلوم من الدين بالضرورة في هذا الزمان أو في هذا المكان أو لمن كان ظروفه مثل هذا الشخص فحينئذ لا يكفر حتى تقام عليه الحجر طالما إنه أقر الشهادتين اجمالا ومع ان التفصيل ده من أهم معاني الشهادتين لكن يحتمل الجهل فيحتاج زي ما أقم عليه الحجة بإجمال الشهادتين فأقر بهما يبقى مقيم عليه الحجة بكل تفصيل من التفاصيل فإن أقر قبل وإلا وان جهد كف من ذلك تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وعيده في شخصه أو في هديه أو في سيرته الاستهزاء والسخرية لا يتصور فيهما الجهل ليه لأن الاستهزاء ضد التعظيم وسواء علم المستهزئ أن الاستهزاء كفر أو لم يعلم وسواء علم الساب أن السب كفر أم لم يعلم فهذه مسألة قطعية من نحا العقلية أن المستهزئ غير معظم والسب غير معظم، فإذا هذا كفر، يتصور الجهل في أبواب الاستهذاء والسب في الجهل اللغوي واحد أو في الخطأ، لكن الجهل لا الجهل إن يقولك واحد ثم كل أعرف أنه كفر قالوا ما إحنا مش مش القضية إنك تعرف انه كفر القضية. ان هل خ... فعلت الكفر ام لا لما يجي واحد يسجد سجود تحيه هو سجد اه لكن فعله دوت ما فهوش نقد للشهادتين طالما انه تصور انه سجود تحيه حتى نبين له أن السجود في شريعتنا لا يكون الا عباده فالسجد سجود تحيه من الوارد شرعا وعقلا صرعا حديث معاذ وعقلا إن يكون قلبه في محبة وخوف وتعظيم ورجاء لا ينقصه شيء إلا أنه ظن أن سجود التحية نوع من تعظيم العلماء المأذون به فيحتاج الامر إلى خمد الحج أما الساب الذي لا يعلم أن السب كفر هل أثر هذا الجهل في المسألة لان لم يؤثر لماذا لأن السب ينافي التعظيم فولما سب علمنا انه غير معظم انتفى التعظيم اي انتفى الايمان اذا فهو كافر والعلم والجهل في هذا الباب لن يغير من الامر شيء لكن لو واحد قال انه بيقرأ في كتاب بلغة اعجميه عنه وقرأ السب دون ان يدري أو أخطأ كما في الحديث الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أنا متصور ليه لأن إذا تصورنا أن هذه الكلمة خرجت خطأا فمعنى ذلك أن الرجل عنده الإقرار عنده التصديق عنده الانقياد ما فيش هذه الكلمة إذا كان هناك على لأنها خرجت خطأا فمن المتصور أن يكون قلبه في كل أركان الإيمان من التصديق والإقرار والإذعان والانقياد لكن لو, لو ما كانش متصور وجود الخطأ ليه جحود، تساوي يبقى واستكبار تساوي أي شيء من نقد أعمال القلوب يبقى السب والاستساء يتصور فيه الخطأ ولا يتصور في الجهل والجهل بمعنى اللفظ اللي هو بيقوله ان أدرشته في الجهل يبقى خلاص يبقى النوع ده من الجهل إذا تصور واحد قال كلام في حق الله عز وجل أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وبعدين ادعى إن ما كانش فاهم نشوف هو قال بأنه لغة فعلا أدراجه العربي وبيقرا من كتاب اعجمي أوارد أو يقول إنه كان بيحكي حكاية عن الكفار يجي ناس يشهدوا عليه ان ده قال ان الله ثالث ثلاثه او قال زي ما كنا بنحكي عن بولس دلوقتي هيقول غباء الرب افضل من حكمه البشر يجي ناس يقولوا سمعنا فلان بيقول كده فاذا ادعى انه كان يحكي يبقى وارد ده يبقى اللي بيحكي كلام الكفار طب دول ما سمعوش سمعوا يبقى الامر قابل انه يسمع لكن ان هو يقول ما كنتش اعرف انه كفر لا يؤثر طب يقول كان أنه كان يمزح لا يؤثر بل بالعكس ان هو يجرؤ على أن يجعل على الله تبارك وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من الدين ماده للسخريه فلا يناقض تماما التعظيم فادعاء أنه كان يمزح يزيد الأمر سوءا بالنسبة للتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل أو الاستهزاء بشيء من الدين يبقى هنا لما بنقول هنا لا يتصور العذر والجال في هذه المسألة لأن الاستهزاء إذا تم من القاصد لا يكون إلا انتفاء للتعظيم فلا يكون إلا كفر عشان كده شخ الإسلام وهو بيرد على اعتذار المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب الشيخ الإسلام بيقول وذلك أنه لا يشترط في الكفر أن يقصد المرء إلى الكفر وقل من يقصد إليه أو كما قال رحمه فه في فرق بين أن يقصد إلى الفعل وبين أن يقصد إلى الكفر. لما بنيجي نقول العذر بالخطا نعني أن قبل أن نحكم على إنسان بمقتضى فعل ما فلا بد أن نتأكد من أنه اختار ذلك الفعل. طب ده إيه الخطأ والإكراه يبقى وارد واحد. قال نفس الكلام ده اكراهًا يبقى هو ده قطح في اختياره لو قالوا خطأ ذي اللي قال اللهم انت اللهم أنت عبدي وانا ربك ده يقطع في اختياره اما لو قاله عامدا يبقى كده اختار الفعل طب هو بالفعل ده كان عايز ايه ممكن يكون كان عايز الكفر واحد جاي يكفر يعلن كده انه هذا الدين لا يلائمه ولا يبقى الكفر فده ب... بإجماع أهل القبله يعني بما في ذلك المرجاح يقولوا عليه كافر طب واحد لا ما اختار الفعل قصد إلى الفعل ولم يقصد إلى الكفر وانما قصد إلى الفعل على وجه الاستهزاء نقول له انت ما دام قصدت الى الفعل وهذا الفعل مما يدل بمجرده على انتفاء التعظيم فهو كفر وإن لم تكن أنت قد قصدت منه الكفر هذا الفرق بين القصد إلى الفعل والقصد إلى الكفر مش بنشترط خالص في باب التكفير القصد إلى الكفر حتى العلماء اللي بكفروا بترك الصلاة دايما في سؤال مشهور يتقال هل يكفر عندهم من, لا من ترك الصلاة وهو يجهل أنها كفر نعم ما لم قالوا أن ترك الصلاة كفر حيبقى عندهم تارك الصلاة كافر وإن لم يعتقد ذلك ليه لأن هو عندهم أن الشرع جعل الصلاة شرط لقبول الإيمان ده على قول البعض وعلى قول اللي بيميل اليه الشيخ رسام تيمية أن في أحوال مخصوصة يكون ترك الصلاة كالاستهزاء تماما يدل على زوال الانقياد فعلى على كلا القولين هيبقى ترك الصلاة إما مطلقا عندما يكفره مطلقا فقط شرط قبول العمل وعلى مذهب ابن تيمية حيبقى أتى بفعل دلنا دلالة قطعة على انخرام باطني فيبقى اللي بيكفروا تارك الصلاة في الأحوال اللي بيكفروا فيها مش حينظروا إلى اعتقاده هو لأن اعتقاده هنا غير مؤثر لأن إما تكون عندهم الصلاة شرط لقبول العمل وإما تكون عندهم تارك الصلاة في أحوال دليل على انحرام الباطن إذا علينا انخرام الباطن ففيما يجدي أن نعرف اعتقاد الرجل في المسألة زي اللي, إيه؟ اللي سب مش هيفرق هل سب قاصدا لأن يظهر الكفر أم سب قاصدا لأن يظهر أن يمزح لأن فعل السب إذا وقع ممن قصد إلى الفعل يدل على انتفاء الطاضي يبقى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم او عيبه في شخصه او في هديه او سيرته ده من ابواب الردة واللي دايما يتقال فيها لا عذره فيها بالجهل وفهمنا وجهه لان اللي بيعمل كده بيعمل اما اظهرا للكفر واذا كافر باجماع المسلمين بما في ذلك المرجئه وإما بيفعل ذلك استهزاء وسخرية وهذا كافر عند أهل السنة منص القرآن في شأن الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة التابوك وهو من حيث المعنى ظاهر من أن هذا الفعل لا ينشأ إلا ممن عنده نقص في التعظيم لا من عنده زوال إما عند من عند من عنده الطعام هذا من جهد هل هذا لماذا كان هذا كفرا لكن في أمر آخر ان ده عليه عقوبة وهو القتل والعقوبة ذي تنال الذم والمعاهد وتنال المسلم اللي حيرتد وقتها لما يعمل كذا ينقلب إلى مرتد ويبقى عقوبته الايه القتل بعض العلماء استشكلوا قالوا طب هو الذمي والمعاهد اقررناهم على دينهم اللي مقتضاه انهم عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فكيف نعود فنقول اذا سبوه انقض عهدهم اولا الشرع فرق أقر هؤلاء على الذمة ثم من سبه من هؤلاء أهدر دمه ككعب من الأشرف والمرأة اليهودية التي كانت تحت الرجل الأعمى فسبب سلام فقتلاها فيبقى احنا نقف مع ندور مع الدنيا الحي وأما من جهة المعنى فياخدش خسام تنمية في الصارم المسلول وفرق بين السب المجرد الذي يقصد منه الإذاء وبين الاعتقاد وان كان يتضمن سبا هذا سواء في حق الله تبارك وتعالى او في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقول يهود عقيدتهم في الله في واقع الامر سب قالوا يد الله مغلوله وقالوا نسبوا اليه التعب ونسبوا الى النصارى انسوا الله أن تبارك وتعالى في الصاحبه والولد وينسبون انه أهين بيد البشر كما في هذا العيد الذي يحتفلون به إن هو صلب ووضع على رأسه تاج من الشوق وبثق على وجهه وضرب على قفاه كل ذا هل في أفحش من كده بس هم يظنون ذلك لا يقصدون بذلك السب الشرع فرق بين اللي عقدت على سب وهو يراه ليس كذلك وبين من يظهر السب لله عز وجل سواء كان ذمي أو معاهد أو, أو مسلم فيرتد بذلك وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكمسألة حكمية فيما إنه الـ الـ يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت القدرة، طب مش ما فيش قدرة، ما حدش يبدل الحكم. البعض إذا عجز عن شيء بدله، لا إذا عجز يقول انه عجز ويترك الحكم كما هو، فيجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وممن كان مسلما ويرتد بذلك، ومع أنه يدعى إلى الإسلام قبل القتل، إن قضرنا عليه، يعني المسلم. اللي ياسوب النبي صلى الله عليه وسلم يرتد فنقول له انت حتموت دلوقتي فتوب بينك وبين الله طب لو ألنا توبت نقول له لا أصلي ذا حد وهذا الحد لا يسقب بالتوبة وأما ما كان من عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن سب من كفار أو منافقين مظهرين للإسلام فهذا حقه هو دعا حد جعل لحقه صلى الله عليه وسلم زي حد الفريه هو حق للمقذوف فبوسعه ان يسقطه وحد سب النبي صلى الله عليه وسلم حد الفريه ثمانين جلد اما حد سب النبي صلى الله عليه وسلم فالقتل ولا يملك احد اسقاط الا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يملك أحد حق اسقاطه إن كان عنده قدرة كان هناك قدرة ينفذ مفيش يبقى العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أما أن يقال هذا الرجل يقول أفضل شيء لمواجهة من يسب النبي صلى الله عليه وسلم الصفح الجميل مع أنه من, من أحد الناس لسانا ومن أكثرهم فحشا لا يكاد يختلف مع أحد إلا عنده ألفاظ كلها سمكريه وبوابين وكلام وعما قريب احتفلوا بعيد ميلاده في نادي اليونس ويجلس مع هؤلاء النساء اللي هم أشبه الناس بنسبة يوسف عليه السلام ويسالوه عن شيوخ الفضائيات يقول دول شوية سمكرية ده منهم واحد كان شغال مش عارف ايه هم دول اللي جاي عن يعني هب حتى طبعا الفضائيات الان صارت فيها كثير من المآخذ لكن هو جاي صحح الدعوة في وسط هؤلاء النسوة وجاي احتفال بعيد منها ولما كان يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان رأيهم انه افضل حاجة او كان قارينه الاخر قال الصفح الجميل نعم قال احدهم قال ليس من المروءه نقد الاموات فلما شعر الثاني بالحرج قال لا بل هذا يعني لا يقال ذلك وإنما يقال أن أفضل ما يمكن أن نواجه به هؤلاء هو الصفح الجميل ف... فصبحان الله الحاصل إن كحكم يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان لو قدر عليه بيدعى إلى الإسلام سواء كان كافر أصلي أو كان مسلما فارتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الجائز عقلا وشرعا انه فعلا يتوب والا فالذين سبوا الرسول فعفى عنهم منهم من تاب وحسن توبته ولكن القضيه هنا في وجود حد وبالتالي هو بيدعى للتوبه واذا تاب قتل حدا وإذا لم يتوب قتل رده من ذلك أيضا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما أخبر به من الغيب مما يتعلق بالله يتعلق بالملائكة والكتب والرسل والمبدأ والمعاد والجنة والنار. وده من أكثر الأبواب حاجة إلى التروي قبل إسقاط الحكم على معين هو فعلا من جهه الحكم تجذيب إنها سلام كفر ولكن إذا كذب أحد شيء مما ثبت في السنة كحديث الذبابه نظر بننظر في كلامي هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم أم تشكك في الواسطة مما كنا أشارنا لما تكلمنا على قضية حجية السنة إن في لفته مهمة جدا لابد نبينها قبل نخوض في تفاصيل أقوال المعتزلة وغيرهم والمدرسة العقلانية الحديثة والقديمة الإجماع على أن من سمع بأذنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فكذب فهو كافر لأن القضيه ممكن تتوه التفاصيل نقول حجيه السنة دي مسألة مقطوع به دي لأن ذلك ينافي حقيقة شهادة أن محمد رسول الله وده مهم جدا في بناء ما يلي ذلك إن احنا يبقى كلامنا كله محدود في الواسط لأن بعض المعتزلة والعقلانيين ما بيقدرش يقول انه لو سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيسعه تكذيبه ولكن بيبقى مق... قد يفهم من كلامه ذلك عايزة نوضح ابتداءا لازم تكون واضحة جدا كده اللي بيجي يتكلم بعد كده لو قال انه وان وافق في الواسطه فهو مكذب بهذا الخبر ده يبقى تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن معظمهم بيبتدي يتشكك في الواسطه باطنا الله اعلم بما في قلوب العباد يعني ممكن واحد يكون من داخله بيقول شايف ان الواسطه يوثق بها وبالتالي هو وقع في نفسه العلم بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلما يكذبه قدام الناس هو لا, لا, لا يثق في هذا القول فلم يجرؤ أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فكذب الواسطة نحن لنا الظاهر أنه إذا تشكك في الواسطة لم نكفره فإذا كانت الواسطة مما قبلها أهل العلم قديما وحديثا فحينئذ يكون تبديع من باب ولا ياما من باب اللوازم البدع طبعا أنت سترد دي طبعا هنصلي إزاي ونصوم إزاي إذا كان هي دي الواسطة اللي نقلت بها العبادات واللي نقلت بها سائر الأخبار فلو انه يسع تكذيب احد الاحاديث الاسرع تجذيب الباقي ولكن على اي فهذا أذل المساله كحكم تجذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ورده عشان نبقى فاهمينها كويس المثال الواضح جدا الذي لا يحتمل جدل انه من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم باذنه فكذبه فهو كافر بالاجمال طيب اللي بيسمع بواسطه ما الفرق بينه وبين اللي بيسمع بالاذن هو, هو لما جه يكذب وثق في نسبه الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذبه يبقى زيه زي, زي السماع باذن تشكك في الواسطه وان كانت الواسطه مما يوثق بها يبقى مش حنظل نكفره ولكن يبقى مبتدع وأما عند الله فهو أعلم بما في قلوب العباد هو من داخله فعلا انه وثق بالواسطة ومن ثم فتكذيبه وهو في واقع الامر تكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم فسيكون شأنه شأن من أظهر لنا الإيمان ابتداء وهو لم يكن كذلك يعني دائما ي... لا يزعجنا تصور وجود منافق لأننا من الأول تصورنا وجوده إذا كان تصورنا وجوده في النطق بالشهادتين. فيتصور وجوده في كل المسائل بمعنى أن مسألة تكون لو ظهرت لنا تكون كفر ووارد تكون موجودة عند البعض يبطنها هذه لا, لا لي لي لي لي ليس في طاقة البشر أن يفتشوا وينقبوا عن قلوب العباد ولا كلفهم الله طارق تعالى آآ بذلك آآ ومن ثم فيكون لنا الظاهر فيها هذا نبقى كده إحنا قلنا الشيخ تكلم في النواقض على ثلاثة أقسام قسم منهم فصلوا شوية إلى ثلاثة أنواع فرعية النوع الأول ما يناقض الإقرار بالشهادتين والنوع الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين وده متقسم لثلاث أنواع فرعية وهو ما يناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله دخلناه المرة اللي فاتت وهو يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله دخلناه المرادي ان شاء الله يبقى لنا من النوع التاني أو من القسم الثاني النوع الثالث منه اللي ما يناقض حقيقة الشهادتين معا ويبقى ايضا القسم الثالث كاملا وهو ما يلزم منه لزوما ظاهرا أو يدل الدلاله ظاهرة على عدم الاقرار بالشهادتين باطنا يبقى احنا لنا نوع من أنواع القسم الثاني، فضلنا القسم الثالث، سكمنه في المطبخ قديم شرفه في علاه. أسم الله القسم الثالث، سكمنه في المطصف في